وأمن خاطري وثبت جمال ربي هر لي هدى وأطلق لسان أصلي وغايت ورجائي مالك الملك مالك الملك بكون علما واقتدارا أحاط بكون علما نظمت عقده مويه الإتقان واقتدارا ذان احاط بالكون عالما نظمت قامت تعقدني يد الاقاني وان جمالا وجمالا وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن وجمالا وَجَمَالًا فِي كُلِّ شَيْءٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ تَجَلَّى سَبَّحَ الْقُسْمُ فِيهِ سَبَّحَ الْقُسْمُ فِيهِ